بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فنلاقيه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 سي كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو صبورا ويسلا سعيرا، إنه كان في أهله مستروعا. إنه ظن أن ليه يحور بلى إن ربه كان به بطيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق